أو بمن بدين جاء به هذا الرسول حتى لو لم يكن حي بين ظهران أي أمة بمعنى أن إرسال الرسول لا يعني أن يكون حيا بين كل أمة بل قد تبقى رسالته وتبقى شريعته ويكون هذا بمثابة قامة الفجة وقوله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير قال بعض أهل العلم أن المقصود به النبي والرسول وبعضهم قال لا أن المقصود به النبي والرسول أو من يحمل الرسالة الباقية التي لم تغير ولم تحرف من المنذرين والمصلحين وهذا الاستدلال الثاني لا ينافي الأول وهو الذي يدل عليه واقع الأمم والبشر فإن هناك من الأمم ما بقيت فيها شرع الأنبياء حتى بعد موتهم فإن شريعة موسى بقيت بعده وحجة على قومه وعلى البشر الذين سمعوا برسالته وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يخضع عمره للقاعدة لأن الله جعل له العموم الرسالة من ناحية ولأن الله أبقى دينه محفوظا إلى قيام الساعة لكن ومع ذلك فإنه وبعد موته بقيت رسالته حجة وما جاء به حجة إذن لابد من الإيمان بأن الله عز وجل أقام الحجة بالرسل على جميع البشر وجميع الأمم وأنه ذكر طوائفة من هؤلاء الأنبياء الرسل ولم يذكر طوائف الله أعلم بها وقد ورد في حديث حسنه كثير من أهل العلم وقال بعضهم بأنه يصل إلى درجة الصيف لغيره وهو حديث أبي ذار وأبي أمامه الذي فيه عدد الأنبياء وعدد الرسل على جهنة الإجمال أقول هذا حديث صح وجب اعتقاده ما ورد فيه من عدد النبيين وعدد المرسلين وهو أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد النبيين فذكر أنهم 300 ذكر منه أن أنهم 100 ألف وأربعة وعشرون ألف 100 ألف عن عدد المرسلين فقال له بأنهم ثلاثمائة عشر بعض الروايات ثلاثة عشر بعضها خمسة عشر ثبت هذا الحديث فإنه نص على عدد النبيين والمرسلين فيدخل في باب الإيمان في الأنبياء والرسل هذا على جهة الإجمال أما على جهة التفصيل فالمقصود أنه لا بد لكل مسلم أن يؤمن ويجزم بالإيمان ويصدق بكل نبي ورد ذكره في كتاب الله عز وجل أصح ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد وصفه حتى لو لم يرد ذكره إن ورد وصفه فلابد من الإيمان به من خلال وصفه نعم وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بيّنوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه قال تعالى فهل على الرسول إلا البلاغ المبين فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوا فتحتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أفسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم قال وهم المذكرون في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين مثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيم الدين ولا تتفرقوا فيه وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجين والزبور ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف اسماءها وعددها إلا الله تعالى ونضاف لهذا الصحف إبراهيم نعم وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاق قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم وقال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقوله يا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم كميد وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك كثيرة في القرآن حسن تبارك الله ممكن فعند هذا الحبس سيكون أخير. يقول ماذا نفعل لسؤلنا عن مسألة التفضيل بين الملائك والبشر فهل نجيب مما هو موجوده في الكتاب كما قرأنا أن نصرف الناس عن الجواب في هذه المسألة الأولى صرف الناس عن هذه المسألة بإقناع أنه قال هذه من الأمور التي ما تعبدنا بها وإيه أمور غيبية وليس فيها نصرار بس قال يحتاج كبير كلام يقال هذه الأمور ما تعبدنا بها وهي من الأمور الغيبية وليس فيها نصف قاطع وينبغي المسلم أن لا يسأل عن ما بيعنيه فهذه أمور لا تعني المسلم ولا يحاسب عليها يوم القيام والمدلين على أن الله تعالى أنزل طبعا سقطت الكلمة يظهر كتبا أو أن لله تعالى كتبا نعم أن لله تعالى كتبا أنزلها على أمريائه لا يعرف اسماءها وعددها إلا الله تعالى كما قال الشارع هذا يفهم من عموم النصوص من عموم النصوص والله أعلم صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى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 له ما لنا وعليه ما علينا ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستهل وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء هذا على, على قول المرجعة مرجعة الهقهاء سيأتي الكلام عن تفصيله والتنبيه على قول السلف أو استدراك السلف على مثل هذا القول فإنه يحمل معنى صحيحا ويحمل معنى آخر يقصد به أن الإيمان هو التصديق والقول فقط قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله يشير شيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل ودم علمهم فانهم لا يتكلمون في الاله ب فانهم يتكلمون في الاله بغير علم وغير سلطان ناتاهم ليتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعن ابي حنيفه يؤكد قاعده معلومه عند السلف وهي أنه لا يجوز الخوف في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بأكثر مواردة في الكتاب والسنة لكن قد يكون من القول الجائز رد بعض مفردات النصوص إلى قواعد الأسماء والصفات هذا أمر جائز لأنه يحتاجه الناس بعد وجود الأهواء وهذا وجود التعطيل والتشبيه والتمثيب فإن السلف قد يتكلمون أحيانا ببعض الفروع التي ترجع إلى أصول تقررت في الكتاب والسنة فمثلا قد, قد يرجعون إثبات الصفات الوالدة في الكتاب والسنة التي خاض فيها الخائرون إلى مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السنة الرسول هذا أمر طبيعي لا يعد خوف فرد آيات الله بعضها إلى بعض وتفسير آيات الله بعضها ببعض تفسير الآيات بالأحاديث والأحاديث بالآيات هذا أمر لا يعد من الخوف إلا إذا وصل إلى درجة المراء والتكلف أما ما زاد عن ذلك من الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته سبحانه بأكثر من مورد في النصوص فإنه لا يجوز بل هو من أشد المحرمات وأعظمها ومن أعظم الآثام وما يضطر إليه بعض السلف من الكلام أو من الحديث عن شبهات القوم من أهل الكلام هذا أمر لا يعد قاعدة إنما هو شذوذ عن قاعدة استثناء يكفضته الضرورة بعض طلاب العلم قد يستبيح لنفسه أن يقرأ كتب أهل الكلام ويتكلم أو يخوض في بعض ما فخاض فيها الكلام بدعوها أنه يريد أن يستطلح. أقول هذا لا يجهز وهو إثم بحد ذاته حتى وإن اعتقد أنه يضمن سلامة عقيدته فمجرد الاطلاع على كتب أهل الكلام لغير ضرورة يقدرها أهل العلم ولغير حاجة يعد من أعظم الآثام وأعظم الكبار لأنها تؤدي إلى الخوض في ذات الله واسماء وصفاته بأكثر من مواد في الكتاب السنة وإلى القول ب... ب... على الله بغير علم وقد يقول قائل أنا أقرأ ولا أقول ولا أعتقد ما أقرأ نقول نعم مجرد قراءتك لما خض به الخائضون هي بحد ذاتها إثب والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بن الخطاب صحيفة من كتب أهل الكتاب نهاه أشد النهي وغضب وحمر وجهه مع أنه يعلم أن عمر لا يزيغ إن شاء الله وقد هداه الله لا يزير بمثل هذه الورقة لكنه أراد أن يسد باب الاطلاع على كتب أهل الباطل إلا لضرورة يقدرها أهل العلم للدفاع عن الإسلام أو الرد على أهل الأهواء أو حماية عقيدة المسلمين إذا انتشرت الأهواء وهذا في حدود يجب أن يكون في حدود ضيقة ويتولاها أشخاص تتوافر فيهم شروط علمية وشروط فقهية يقدرها أهل العلم أما يفن انبريل هذا كل طالب علم وكل من قدر عن قراءة ممن هب ودب فهذه فتنة وأقول هذا لأني أرى بوادر تساهل كثير من طلاب العلم في قراءة مثل هذه الكتب وهذا تفريق فعجب أن نتناصح فيه نعم تسحن الله إليك يا شيخ ما قلت عنها إنه قد يراد به معنى صحيح قد يراد به معنى بعض القول الطحاوي ونسمي إيه قوله الإسلام والإيمان واحد وأهله في أصل السوا أقول هذه العبارة قد يقصد قد يقصد بها معنى صحيحا وهو أنه في, في أصله الشرعي من حيث أن الإسلام والإيمان ينطبقان على الدين نفسه إذا, إذا رجعنا بإسلام والإيمان فأصلهما إلى الدين أصلهما واحد أما إذا أخذنا الاستلاح لكل فترة لكل عبارة بمفردها فلا شك أن معناهما مختلف يجتمعان في أمور واختلفان في أمور وهذا سيأتي ذكره فيما بعد سيأتي ذكره على التفصيل فيما بعد لكن ما جاء في المثل صحيح ما يحتاجه ما جاء في المثل محتمل طب صحيح على أطلاقها الشيخ تحاوي رحمه الله طبعا من السلف وقرر عتيبة السلف والتزمها إلا أنه فيما يتعلق بمسائل الإيمان جامل المرجعة جاملهم لا أظنه قصده بالمجاملة يعني ترك عقيدة يعتقدها إنما قصده في المجاملة أن الخلاف بين المرجع الذين ينتمي إليهم في مذهبه الحقهي وهم الأحناف وبين أهل السلخ خلاف لفبه فكانه أراد أن يتوسط في استعمال الألفاظ المحتملة لتحمل معنى صحيحا يجمع بين القولين عند السلف وعند مرجعة الهقهاء الحياف هذا ما أفسر به اضطراب عبارات التحاوي رحمه الله في, مسألة الإيمان. في مسائل الإيمان اضطرب اضطراب كثيرا أما ما عد ذلك فقد وافق السلف في كل شيء نعم. نعم وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب وعلى مثل هذه العبارات أيضا عبارات فيها نظر لها معنى صحيحا ولها معنى فاسق أما المعنى الصحيح فإنه انقصد بقوله من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي يعني الوقوف عندها بالأقرار والتسقيق وعدم الخوف صح فصحيح, فصحيح. وانقصد القيام مع أسمائه وصفاته بعض المفاهيم الصوفية اللي هي ما يدعون أنه تمثل أسماء, أسماء الصفات الإلهية في إخلاقهم وسلوكهم هم كقول بأنه يتكلم على لسان الضرب أو نحو ذلك فهذا أمر فيه شكل فالعبارة موهمة ومثلها كثير فعلى أي حال السلف قد ينقلون مثل هذه العبارات لأنها تحمل معنى صحيحا والمعنى الفاسد مستبعد لكن في أزمان ثلاث وفي زماننا هذا نجد أنه مثل هذه العبارات لا بد من عليها أن الناس لم يعد عندهم الالتزام للعقيدة كالسادق بمعنى أنهم لم يتشربوا العقيدة كما تشربها الأولون فمن هنا لا بد من التنبيه على أن مثل هذه العبارات قد تحمل معنى فلسدا نعم ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكتك ولم يثبت على عظمة الذات وقال الشبل الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب إذا هذه عبارة مجملة موهمة قد تحمل معنى صحيحة بتكلف لا يفهمه الناس إلا بعد جهد جهيد وقد تحمل معنا فاسدا أيضا واستقد التكع على مثل هذه العبارة كثير من ظلال الصوفية وظلال الفلاسفة وظلال الباطنية والأهل البدع والأهواء الذين أرادوا أن يطعنوا في أصول الإسلام من خلال مثل هذه العبارات التي تخرج من هؤلاء الذين قد يزكيهم بعضها العلم مثل الشبل رحمه الله فيكون في مثل هذا الكلام فتنة فقول الانبصاد بالقول مع الحق ترك الأدب هذه عبارة حقيقة لا تفهم إلا بتكلف شديد والمعنى الصحيح إذا أردنا أن نفسرها به نحتاج إلى أن يعني نجلب كثير من عبارات والمصطلحات والمفاهيم من أجل أن نصحح وظاهرها عدن الصحة لكن نظرا لأن الشبل كما قاله العلم أحيانا قد يتكلم بالحق بعبارات في الطراض فلعل هذه من عباراته المضطربة فالانبساط بالقول مع الحق ترك العدب كأنه يريد أن يقول ان التمادي في الكلام أو في التفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي ذاته على جهة التكييف خلاف العدب خلاف العدب هذا ما فهمته العبارة فيها غمضا شديد نعم <تصفيق> وقوله ولا نمار في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالق جماعة المسلمين فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلقوا وجادلوا بالباطل ليلحظوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين صح وكل من المعنيين حق يشهد بصحه المعنى الثاني ما روى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فاخذت بيده فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولذا ولهذا قال حديفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلاله ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحذور اذ كانت قراءه القران يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحذور اذ كانت قراءه القران على سبعه احرف جائزه لا واجبة رخصه من الله تعالى وقد جعل الاختيار اليهم في أي حرف يختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترك وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء قال ابن جرير وغيره ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذلل تلسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا وأما من قال عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعالى فاقرأوا كما علمتم أو كما قال والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه السلام سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليه مجمعين وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسان عربي مبين وقال تعالى إنه لطول رسول كريم ذي عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهذا وصف جبريل وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم وقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطالا لتوفم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالق جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالق جماعة المسلمين فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق بل قوله ولا نخالق جماعة, المسلم جماعة المسلمين مجرى على إطلاقه أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيظ وضلال وبدعة قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل هذه العبارة الكلام حولها سيطول كثيرا وتحتها كثير من القواعد وكثير من الفرعيات والأصول أيضا التي تحتاج لتجريها لسينا وأن مسألة التكفير في عصرنا من المسائل التي عظمت بها البلوى وابتلي بها بعض من تسيبين إلى الإسلام وأنا الآن سأعرض بعض القواعد العامة وأترك البقية والتفصيل إلى درس اللاحفة لسببين السبب الأول أني أشعر بشيء من الإعياء والسبب الثاني أن الموضوع يحتاج إلى تقعيد أكثر مما يحتاج إلى قراءة وهذا يحتاج إلى شيء من التحضير لم أهتهيأ له إلى الآن وإن شاء الله في الدرس بعد القادم نبدأ فيه لأنه في الدرس القادم أعتذر عن حضور لصرف سفر عارض لسفر عارض وإن شاء الله بعده يستعر في الدرس السبوع القادم ربما أسافر فيعتذر عن إقامة الدرس لكن نظر لأهمية الموضوع أحب أن أهيئ الأذهان ببعض المسائل حول التكفير وهو أولا أن أغلب الذين يخوضون الآن في التكفير يخوضون بغير العلم لا يعرفون لا يحيطون بالنصوص ولا بقواعد الشرع ولا بأقوال السلف ولا بأحوال الامه وتنزيل الأحكام عليها وتنزيل الاحكام عليها واكثرهم من المتعالمين المغرورين الذين ليس عندهم الا التعالم ومسله التكفير ثانيا من المسائل التي تعد أول ما اثرقت عليه الأمة لانه نوع من التنطع في الدين والتنطع في الدين قد لا يتنبه له الناس لأن الله صاحبه يظهر الصلاح والاستقام والناس بفطرتهم وبحبهم للإسلام يحبون الصلاح والاستقام فقد يغفلون عن نزعات التشدد ونزعات التنطع في الدين التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أن التكفير لم يصح أبدا أنه يجوز يتناوله أفراد الناس ولا طلاب العلم إنما تكفير الأعيان لا يتناوله إلا العلماء الرسل أحكام التكفير من حيثها أحكام مصطورة في الكتب ليس فيها أحد فيها فر لكن تنزيل الأحكام على الأشخاص على الهيئات على الناس هذا أمر لا يمكن أن يتأتى إلا بجهود متوافرة من أهل العلم والتكفير له شروط وضوابط وله محاذير وله أصول لا بد أن يطبقها للعلم وقد تنطبق في عصر ولا تنطبق في عصر آخر وتقال في ظرف ولا تقال في ظرف آخر لأحوال الناس لقد قد يكون في ظرف من الظروف تكون أحوال المسلمين كلها استثنائية يكون عند المسلمين شيء من الإعراض والجهل والبدع والتخلف والبعد عن فقه الله عز وجل فهذا التكفير فيه, يعني فيه نوع تفصيل وقد يكون الأمر ليس كذلك كما في عهد السلام الأمر بين وحجة ظاهرة ولا يزيغ أو يخرج إلى التكهير إلا إنسان تعمد خرق القواعد إذن هذه المسائل يجب أن لا يتناولها إلا الراسح في العالم الأمر الآخر وهو مهم جدا وبه افتتنا كثير من الشباب وهو ما يظنه بعض الناس أنه تكفير الناس في ذمته وأنه ما لم يخرج هذه العهدة من ذمته فلن يعيش سعيدا بين الناس هذا ما هو صحيح كأنه ما يمكن يتم دينه إلا يكفر من يكفر وهذه مزلة خطيرة جدا وتجعله لا يرجع إلى العلماء ويستعجل ويتهور إلى آخر وأمر آخر أيضا وهو أن التكفير أغلبه يبدأ بلوازمة قبل أن يكون تكفيرا صريحا وهذا هو بيت القصيد في مثل كلام هذا إنه التكفير أحيانا ما يبدأ على صورة التكفير يبدأ على شكل نوازع وانطباعات وعراء وجهة نظر يتساهل فيها العلماء وطناب العلم ثم تنمو حتى توصل إلى التكفير الضيق ثم يتوسع التكفير وأقصد بذلك أنه مثلا من بذور التكفير الحكم على قلوب واتهام النيات والاستعجال في اطلاق الاحكام الاخذ بالشاعرات عدم اقامة الحجة عدم الاخذ باصول الاعذار او العذر ونحو ذلك ثم بعد ذلك الاخذ باللوازن ولذلك تجد ان التكفير اول ما يبدأ بمثل هذه الظنون ثم بعد الظنون يبدأ بتكفير جزئي يكفر شخص او هيئة ثم لابد مع الزمن من كفر شخص أو هيئة أن يكفر بلوازن تتعلق بالشخص أو الهيئة إنه مثلاً من ولا هذا الشخص أو ولا هذا الهيئة فهو كافر ومن لم يعلن كفر الكافر فهو كافر وهكذا وهذه نتائج طبيعية مع الزمن لابد أن تكون والسعيد من وعظ بغيره ولنا في الأحداث القريبة والبعيدة قليلا. شيء من العبرة فجاءتنا قبل سنين أحداث التكفير الهجرة في مصر ثم فرقت الأمة واحتوت كثير من شباب الأمة حدثاء بسنان سفهاء الأحلام الذين يقلحقهم ولا يدرسون ولا ولم يتعلموا على العلماء ثم جاءت الفتنة التي أصحابها استهدفوا بيت الله عز وجل وكان أساسها التكفير ثم الأحداث الأخيرة وما حدث من تفجيرات وغيرها ومن أمور شنيعة روعت الأمة وأوقعت ما أوقعت مما تعلمونه هذا كله نتيجة التكفير وتكفير ناس ليس لهم علم ولا فقص وعدم رعاية مثل هذه الظواهر وعلاجها من قبل طلاب العلم والمشايخ والولاة بشكل كافي فلذا يجب أن تنبه طلاب العلم مثل هذه المسائل لأنها أصبحت ظواهر موجودة وما دامت ظواهر موجودة لابد أن تعالج ولا تبرع الذنب بسكة عنها وكان بعض طلاب العلم الناصحين يقولون ذلك قبل أن تحدث الأحداث الأخيرة وبعض الناس قد يقول لا هذا ربما يكون نزعات فردية وليست مشكلة ولا خطيرة ولما وقع الفاس الراس الرأس تبين الناصح من الغافل فلذا يجب أن تنبه وأن لن تكرر الدروس مرة أخرى وأنا أقول بإمكاني طلاب العلم أمثالكم أن يسهموا إسهاما كبيرا في علاج ظواهر التشدد والتنطع في الدين والتكفير وغيره لأن هذا يحمي الأمة ويجمع كلمتها على مشايخها أولاتها وبإذن الله يضمن إذا توفرت الجهود يضمن من عدم تكرار مثل هذه الأعمال الشنيعة التي روعت الأمة كما تعرفون وعقعت الأمة في حرج وكان مصدرها وأساسها هو الغلو في الدين أسأل الله السلام والله أعلم نقف عند هذا وأعتذر باختصار الدرس وكما قلت وأسلفت في الدرس القادم أعتذر لأنني عندي سفر وبعده نستأنف إن شاء الله وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كانت لدي أسئلة في الدرس الماضي نسيتها مع لكن الموضوع الذي سبق عوات فيه إن شاء الله سيتم أداه اليوم بعد النقرة في موضوع التكهير في شرح العقيدة الطحوية فالموضوع الذي اتفي هو ان اتناول بعض القواعد التي هي من طريقه السلف واهل العلم قديما وحديثا في مساله التكفير ولوازمها وما يتعلق بها وما حولها والان نستأنف القراءه في موقفنا وقفنا, وقفنا عليه وقضنا وقفنا على 432 ليش كذلك 432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 قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل أراد العبارة فيها نظر سيأتي استدراك الشارح عليها فقوله لا نكف ولا نكفر وللطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب هذا ليس على إطلاقه طبعا قد يفهم منها المعنى الصحيح الذي يقصده السلف لكن ظاهر العبارة يفهم منها أن أي ذنب من الذنوب دون الشركيات أو دون المخرج من الملة لا يكفر وهذا فيه نظر فإن التكفير أولا منه ما هو كفر غير مخرج من الملة ويسمى كفر فالعمر الثاني من الذنوب ما هو مخرج من الملة حتى لو لم يستحل لأن مسألة الاستحلال ليس شرطاً دائما لتكفير من ارتكب بعض الذنوب فإذا نسأل فيها نظر وسيأتي الكلام عنها عند استدراك المؤلف نعم أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل دم واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة الفتنة والمهنة فيه وكثر فيه الافتراف وتشت تسليه الاهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية يقصد أن مسألة التكفير من مسائل التي تميز فيها أهل الأهواء عن أهل السنة بمختلف درجات أهل الأهواء <تكفير> أغلبهم... أهل الأهواء أغلبهم مكفرة أغلبهم مكفرة <تصفيق> ومنهم من هو, من هو أيضا لا يكفر بأي ذنب لا يكفر بأي ذنب أي لا يكفرون بالذنوب مطلقا وربما لا يكفرون بأي عمل من الأعمال كحقيق ولاة المرجعة فعلى هذا يكون من السمات التي تشترك فيها الأهواء جميعا هي مخالفة أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير وغالب أهل الأهواء يقولون بالتكفير ولوازمه أو بلوازم التكفير فقط كما سيأتي بعض الأهل الأهواء لا يكثر لكنه يشارك المكفرة كالخوارج والمعتزلة في كثير من الأصول كمحكوم الأمر المعروف أن المنكر كالنظرة للولاة والسمع والطاعة كالنظرة لأهل السنة ونحو ذلك حتى المرجعة الجهمية الذين لا يكفرون أبدا ويرون كل من عرف الله فقد آمن ولو ارتكب أي ذنب فإن مواقفهم فيها ما يدخل في لوازم التكفير مواقفهم التاريخية مع أهل السنة والجماعة فعلى أي حال قول الشيخ أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمة في يشير فيه إلى أن جميع أهل الأهواء يتسمون بمخالفة أهل السنة في مسألة التكفير وأول أهواء خروجا في تاريخ الأمة كان مبدعها مسألة التكفير نعم خطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتمفر تكفير نحيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع وفيهم من قد يظهر بعض ذلك بحيث يمكنهم طبعا الذين لا يكفرون من أهل القبلة أحدا صنفان أولهم غلاط المرجعة اللي هم الجهمية ومن نسلك سبيلهم وعلى طريقهم الفلاسفة الجهمية وعلى طريقهم الفلاسفة والزنادقة وبعض أهل الكلام وكثير من غلاة الصفية كثير من غلاة الصفية بل ربما نقول أكثر الصفية والصنف الثاني من يترددون في إطلاق الكفر على من حكم الله بكفره من أهل القبلة أو من من يتسمى بالإسلام يترددون في إطلاق الحكم بالكفر على من حكم الشرع بكفره من الذين يتسمون بالإسلام كالجهمية وغيرهم وهذا لا إطوائف بعضهم من مرجعة الفقهاء وبعضهم من الفقهاء الذين لا يتبعون المرجعة لكن لهم بعض الاجتهادات خاصة الفقهاء الكلام الفقهاء الذين عندهم نزع كلامية أغلبهم يتردد في إطاق الكفر حتى على حكم بكفره شرعا ممن يتسمى بالإسلام أما الذين أصلا غيسوا بمسلمين الذين أصلا ليسوا بمسلمين لم ينطقوا بالشهادتين أصلا كاليهود والنصارى والمشركين وعامة الكفار غير المسلمين فهؤلاء لسي محن الحديث هنا ولذلك ينبغي التنبه ما دمنا في أول الكلام عن مسألة التكفير في الطحاوية ينبغي التنبه إلى أن كل الكلام الذي سيرد إلا القليل مما يدل عليه السياق يرد في أهل القبلة من يكفر منهم ومن لا يكفر ومتى يخرج مدعي الإسلام الذي يشهد اللي إلهي الله محمد رسول الله متى يخرج من المله أو متى يكفر كفر دون كفر أو كفر مغلق هذا هو موضوع الحديث فلذلك بعض الناس يفهم خطأ إن هذا الحديث كله ينسحب على جميع الكفار وأن هناك خلاف بين المسلمين في مسألة تكفير الكفار هذا غير وارد لم يرد البحث هنا عن مسألة تكفير الكفار أخلص لأن هذا موضوع إجماع ومن المعلومات من الدين بالضرورة تكفير اليهودي وتكفير النصراني وتكفير المشرك وتكفير من لم يسلم ولا يشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا تكفيره ليس محل بحث وهذا الخلط الذي ذكرته عدم التمييز هنا هو الذي أوقع كثير من المثقفين وبعض المفكرين وبعض دعياء العلم وبعض قليل الفتح وقليل العلم الشرعي أن يترددوا في الحكم لكفر الكافرين الصلص لأن نظن أن هذه الأحكام في مسألة التورع في إطلاق الكفر تنسحب حتى على اليهود والنصارى وهذا جهل جهل مطبق بل رأيت وسمعت وقرأت من بعض المنتسبين للعلم أنه يشكل عليهم هذا العمر وأتعجب حقيقة لماذا يشكل عليهم هذا العمر ظنوا أن قواعد التكفير تنسحب حتى على اليهود والنصارى وقل لا هذا أمر غير وارد هذا أمر مفروم من ما بعد حكم الله حكم ولا بعد قول الله قول إنما نتردد في الأمور التي وكل إلينا الإجتهاد فيها والأمور التي وكل إلينا الإجتهاد فيها وهي تطبيق بعض أفراد السلوك وبعض أفراد العمل والاعتقادات التي تصدر من الناس على قواعد الشرع أو على نصوص الشرع ممن يتسمون بالإسلام أهل القبلة أما الكفار الخلص فليس محل حديث ولا يجوز لاحد أن يتردد في كفرهم لأن هذا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة ومن المجمع عليه عند المسلمين جميعا حتى الفرق الضالة تقول بكفر الكفار الخلص اليهود والنصارى والمشركين نعم وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا لو أن إنسانا يدعي الإسلام وجاء يعني ينكر أو يتردد في إثبات وجوب الزكاة أو في إثبات وجوب الصيام أو في إثبات ثبوتي وجوب الحج أو في ثبوت وجوب الجهاد أو في ثبوتي وجوب الأمر بالمعروف أنها المنكر ونحو ذلك مما تورد تترد به النصوص إذا تردد في ذلك تدينا بمعنى أنه اعتقد أن هذا لا يجب شرعا نفى ما ورد وتواترت به النصوص من الواجبات فإنه بذلك يكفر ويستثال فإن تابعوا إلى قتل هذا محل اتفاق كذلك من أنكر المحرمات القطعية ترد أو تردد في ذلك أو شك تدينا ما هو شك جهل لأنه قد يوجد جاهل لا يدري لكن الذي يعني يديم بعدم تحريم الربع أو بعدم تحريم الزنة أو بعدم تحريم الخيانة والغدر أو بعدم تحريم حرمة دم المسلم أو بعدم تحريم دم المسلم ونحو ذلك إذا لا في ذلك فإنه بذلك يكفر وإذا أنكرى فهو يكفر ويستتابع إن تابعوا لا قتل لأن هذه أمور معلومات بالضرورة هذه بدهيات الدين إذن الواجبات المعلومة بالضرورة والمحرمات المعلومة بالضرورة أو القطعية على تعبير كثير من أهل العلم هو صحيح الواجبات القطعية التي قطع بها الشرع والمحرمات القطعية من أنكرها فهو لذلك يكفر ويستتاب فإن ثابوا الله قتل وإن كان جاهلا يعلم نعم والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء يقصد بذلك أن الناس الذين تتكاثر عندهم البدع بحيث تكون هي الاصل عندهم كذلك ياثر عندهم الهجوب بحيث يكون عندهم هو الاصل فان هؤلاء مض... يعني مضنتهم النفاق والرده وليس جزما لاننا لا بد نقيم عليهم الحجه لا بد ان نقيم عليهم الحجه لكنه يقصد بذلك اننا نعرف ظواهر النفاق والرده بهذه الامور بالبدع والهجوب فالناس الذين تتكاثر عندهم البدع الى حد انهم لا يعملون بالسنة ويكافر عندهم الفجور إلى حد أنهم لا يقيرون شعائر الإسلام ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله فهؤلاء قرائنهم أنهم نفاق وهد ردة لكن مع ذلك لا نحكم بنفاق الواحد منهم وردته إلا بعد استنفاذ الأصول الشرعية من إقامة الحجة والتأكد من توافر شروط الكفر وانتفاء موانع الكفر نعم وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب يقصد بهذا أن العبارة التي أوردها الشارع, قد الشارع قبل أوردها الطحاوي رحمه الله قد تفهم أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقة وهذا قول مرجئة والشيخ رحمه الله قد يميل إلى قول المرجعة في بعض الألفاظ وإن كان يوافق أهل السنة عملية فلذلك اللفظة محتمرة قد يقصد بها انتصار لقول المرجعة وهم الأحناف وهو حنفي وقد يقصد التعبير عن ماذا بأهل السنة والجماعة بتعبير يقرب الأحناف إلى أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية فعلى أي حال لا أدري ما مقصود الشارح هذا أمر غيب لكن نحمله على أحسن محامل وهو أنه يقصد يعني لا نكفر بأي ذنب يحدث إنما نكفر ببعض الذنب هذا ربما يقصد يقصد هذا أو يقصد معنى قول مرجح وعلى أي حال قول الشارح وفرق بين نفي العام ونفي العموم يقصد به فرق بين أن نقول أن الإنسان المسلم لا يكفر بأي ذنب مطلقا وبين أن نقول ليس كل ذنب مكفر فقول النفي العام هو أن يقال لأننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا هذا نفي عام وهذا لا يجوز ما صحيح أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا بدليل أن الذنوب بتفاوت أليس الشرك هو أعظم الذنوب ما رأيكم والشرك مكفر إذن لابد من الاحتراز بل هناك ما هو دون الشرك من المكفرات إذن النفي العام هو الممنوع الذي لا يجوز أو لا يقرها للسنة هو أن نقول بأنه لا يكفر أهل القبلة بأي ذنب مطلقا هذا ليس بصحيح لكن نفي العموم هو أن نقول ليس كل ذنب مكفر هذا صحيح ليس كل ذنب مكفر إلا لا يستحل إذا استحل الذنب وهو لو كان صغير إذا قامت الحجة فيه فإنه قد يكفر, يكفر. إذن الفرق بين عبارتين أن الأولى معناها أنه لا يجوز التكفير بأي ذنب مطلقا وهذا غير مقصود ولا يصح والثانية معناها أنه ليس كل ذنب يكفر به وهذا هو الصحيح ليس كل ذنب يكفر به لأن الخوارج والمعتزلة تكفر بكل ذنب خوارج والمعتزلة وكثير من الأهواء يكفرون بكل ذنب وأهل السنة لا يكفرون بكل ذنب نعم كما أن المرجئة لا تكفر بأي ذنب مطلقا وهو النفي العام وهذا إذا خطأ المرجئة لا تكثر بأي ذنب مطلقا وهذا, وهذا هو النفي العام وهذا لا يجز إذن الصحيح هو نفي العموم أي ليس كل ذنب يكفر به صاحبه نعم ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية للعلمية وفيه الإشكال فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل مكسورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وهذه المنزلة بين المنزلتين وبفولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار إذن الفرق بين المعتزلة والخوارج فرق فلسفي أو فرق علمي فكلهم يكثرون بالذنوب الكبيرة لكن الخوارج يقولون بأن المرتكب الذنب في الدنيا المرتكب الكبير في الدنيا كافر خالص والمعتزل ينفن عنه الإيمان طبعا نحن نقول يلزم من نفي الإيمان الكفر لكن المعتزلة جاءت بإسلوب فلسفي كعادة أهل, أهل البدع يأتون من عندهم باختراعات في الدين فنظرا لأنهم ما توفر عندهم النص القطعي على كفر من ارتكب الذنب قالوا بأنه لا مؤمن ولا كافر في منزل بين المنزلتين هذه المنزل بين المنزلتين ما هي ما استطاعوا يفسرون هلالآم لأن الإنسان لا يعد موجب نصوص الشرع كلها ما هناك حالة فاكرة لا يعد إما أن يكون مؤمن ودرجات الإيمان تتفاوت تتفاوت تفاوت عظيم أو يكون كافر ودرجات الكفر تتفاوت هم يقولون لا لا نسميه مؤمن إذا نخرجوه من الإيمان طبعا نلزمهم شرعا بأن يدخلوه في الكفر لكنهم فروا مما قال في الخوارج لأنهم هم قاموا بردة فعل ضد الخوارج ومسألة الحوار بينهم بين الخوارج هي التي جعلتهم يصنعون أو يتكلفون مذهبا وسيطا بزعمهم وهو أنه أي مرتكب الكبيرة إذا لم يتب في الدنيا فهو في منزله بين المزلين لا مؤمن ولا كافر هذا في الدنيا في كذلك بينهم تشابه لكن عند التفصيل أيضا نجد بينهم شيء من الخرق الفلسفية فالخوارج يقولون المرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرة فهو في النار وعذابه عذاب الكافرين عذاب المشركين ليس بينه وبينهم فرق المعتزلة تقول بذلك وتقول أيضا بمنع الشفاعة كما تقول الخوارج في الآخرة لكنها تقول بأن عذاب المرتكب الذنوب في الآخرة وإن كانوا مخلدي في النار ولا, يش... ولا تشمالهم الشفاعة إلا أنه عذاب غير عذاب المشركين طبعا أيضا هذه من عندهم جاءوا بها تخلصا من موافقة الخوارج <تصفيق> نعم وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال يعني لا يكفرون في الأعمال إنما يحصرون التكثير في الاعتقادات البدعية نعم لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا طبعا هذه النزعة ظهرت الآن على في بعض المنتسبين للعلم وكتبوا فيها مؤلفات وأثيرت القضية بين مشايخة اللابعين بشكل فيهم فيه لبس وفيه غموض وأنا أظن وأشم في راحة تثارة هذه القضية تأثر بجماعة التبين والتوقف تثار الآن قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل وقضية أن الكفر الكفر الاعتقادي فقط هذه مسألة حقيقة تحتاج تفصيل الآن هناك من يتبنون أن الكفر لا يكون إلا الكفر الاعتقاد وأولي فتح هذا مؤلفات والمسألة فيها لبس حتى أن بعض منتزع من بعض المشايخ والعلماء موافقة على مثل هذا القول مع أن الأمر يتضمن مذهبا آخر هو أشبه لمذاهب الواقفة ومذاهب بعض أهل الكلام القديمة بل من مذاهب بعض معتدلة الخوارج صلحت إن صح التعديد أو غيرهم أو بل أحيانا قد يوافقون مذاهب بعض المرجعة بعض المرجعة خاصة مرجعة الفقهاء فالمسألة فيها لبس فلذلك أنا أقول لا ينبغي أن نسلم بهذا المبدأ وهو القول بأنه لا يكون الكفر كفرا إلا إذا كان اعتقاديا هذا صحيح هذا غير صحيح ولا تدل عليه النصوص بل هناك النصوص تدل على أن بعض الأعمال مخرجة من المله. سواء تحققنا هي عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد بعض الأقوال مخرجة من البلة سواء كانت عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد ثم ان الترك ترك الأعمال إذا تكاثر أو الفعل, الفعل المبقات إذا تكاثر جدا حيث أن الإنسان يفعل كل المبقات بما يقدر عليه ويترك جميع الواجبات حتى لو لم نعرف اعتقاده فإنه بذلك يكفر إذن المسألة فيها تفصيل فالكلام ليس على أطلاقه وأقوله لأن المسألة أثيرة الآن تأثر بها كثير من طلاب العلم غير مخصصين في العقيدة <تصفيق> فصارت المسألة فيها لبس فأرجو التنبه لذلك والحذر من إطلاقي مثل هذه الأحكام كالقول بأنه لا يكون الكفر إلا بالاستحلام أو لا يكون الكفر إلا إذا كان اعتقاديا أو القول بأنه أو قول بمثلة عدم العذر بالجهل مطلقا هذه مسائل حقيقة تحتاج تحرير لأن الناس يتلاعبون فيها بالألفاظ ولكل إنسان فيها مفهوم ينبغي أن تحرر أولا ويحرر المقصود ثانيا وثالثا لا بد من التفصيل فيها من ادعى أن هذه قواعد لازمة وأنها هي التي عليها السلف فأظنه ما صدق السلف يفصلون اختلف حوال الناس بسة العذر بالجهل أو الاستحلال أو الكفر الاعتقادي والعملي تحطل في أحوال الناس من زمان إلى مزمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة. نعم أكمل يقولون يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المفطئ وغيره أو يقولون بكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا, الإثبات في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون لعلنا نطف عند هذا وإن كان يعني غير مناسب كما وقف لكن لعلنا في الدرس القادم نبدأ من أول مقطع في أول الصفحة يتسلسل الكلام لأن عندي بعض التعليقات التي وعدتكم بها أظنها اقتضيها درسي اليوم وهي متعلقة بالتكفير وموضوع التكفير من الموضوعات السطيرة وهي من أعظم بواعد الفتنة قديما وحديثا كما ذكر الشارع بين المسلمين وكما قرر أهل العلم وما هو معروف سلفا أن أول خروج عن السنة والجماعة وإمة المسلمين ظهر في التاريخ كان بسبب التكفير وهو خروج الخوارج وأول فتنة ظهرت في التاريخ وهي فتنة السبائية كانت ظهرت من سمات التكفير ونزاعات التكفير فعلى هذا فإن موضوع التكفير من موضعات الخطير التي يجب الكلام عنها للتحذير منها دائما في كل وقت ويبصر بها المسلمون على جهة العموم وعندما تأتي مناسباتها على جهة الخصوص فأرى أنه يتعين الكلام عنها في مثل ظروفنا اللهنا الآن وعلى هذا فإن الحديث عن التكفير كان يجب أن يكون قبلها هذا الوقت لكثير من قبل طلاب العلم وأهل العلم المعنيين بنص الأمة وأظن المشايخ وكثير من طلاب العلم قد أدوا الواجب في ذلك لكن ليس بالقدر الكافي في نظري وربما يقول قائل لماذا الكلام عن التكفير الآن فأقول أولا أنه اقتضت الحاجة الحديث عن التكفير لأنها ظهرت في طوائف من أبناء المسلمين وإن كانوا قلة وندرة ظهرت فيهم نزعات التكفير وهذا أمر خطير على الإسلام والمسلمين عموما ثم على أهل الخير وطلاب العلم والدعاة والمتدينين على وجه الخصوص ثم إنه من بواعة الفتنة بين أي مجتمع تحدث فيه هذه النزعات هذا أنظر الآخر أنه ليس صحيح أن, أن الكلام لم يكن إلا في هذه المناسبة أو في هذه الظروف بل أظن حتى في هذا الدرس أنه مرت فترات كثيرة ومناسبات كثيرة سواء في شرح الللكاء أو في شرح الطحاوية أو في غيرها من المناسبات التي تستدعي الحديث مر الحديث عن التكفير والتحذير من بواعته ومن نزعاته وضرورة نصح المسلمين فيه وشباب المسلمين بخاصة وأن هذا أمر ضروري تقتضيه نصوص الشرع ثم أن نجد من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلوك الصحابة بالخصوص فيما يتعلق بمواجهتهم للبدع والمشكلات انهم واجهوا قضية الخوارج والتي هي قضية التكفير بقوة لم يواجهوا بها غيرهم من اهل البدع وهذا اخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا والخوارج هم اصل التكفير ذكر الاهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا وثانيا حينما ذكر الاهواء حذر منهم وآمر بجهادهم بمعنى بالربد بمقا... عليهم ونحو ذلك لكنه خص الخوارج بوجوب قتالهم وقد يقول وقال لماذا الخوارج هل الخوارج أخطر عقائد طبعا لا هناك من هو أخطر عقائد من الخوارج كالرافض والباطنية والجهمية وغيرهم لكن كما ذكر أهل العلم واستقرأ هذا شيخ السلام الكيمية في كثير من كتبه أن خوارج نظرا لأنهم أكثر فسادا في الأرض وأنهم وأن أناس يواجهون المسلمين بالقوة والسيف ولأنهم من طبائعهم أنهم لا بد أن يهلكوا أو يهلكوا هذا طبع الخوارج لا يمكن الخوارج أو من ينزع نزعة الخوارج أو ينزع نزعة تكفيرا أن يعيش بين الناس مستريحا إما أن يؤذي الناس ويقاتلهم ويفعل كل ما يخل بالأمن ويخل ويخسد الأرض وإلا أن يقضى عليه فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب كتال الخوارج والوعد لمن قتلهم وليس فقط الخوارج الأولين يقرأوا النصوص ولذلك فرح الصحابة لما علموا أنهم لما تحققوا أن الخوارج الذين قتلهم. في الحروراء أهل النهروان لأنهم هم لما تحقق أنهم فرحوا بكتاله وعالي بن بن رضي الله عنه لما تحقق أنهم هؤلاء هم الذين وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم بأن له الجنة فرحوا فرحا شديدا وكان الصحابة إذا سمعوا بخارجي هبوا لكتاله بينما لما سمعوا بالقدرية حذروا منهم مع أن القدرية أكثر من الخوارج الخوارج ما كفروا كلهم ولقيل بكفرهم لكنهم مع ذلك أمر بقتالهم والصحابة قاتلوهم واستبشروا بقتالهم وفرحوا بذلك وكانوا كل ما يذكر لهم خارجي أو فئة خارجية يهبون لقتالها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمعوا بالرافضة أو الشيعة جادلوهم بالكلمة وأقاموا عليهم الحجة ووسع عليهم الصدر ثم لما سمعوا بالقدرية كذلك جادلهم بالكلمة وأمروا بالهجر لا أن أصروا أو أصر بعض الرؤوسهم بالبدع فكانوا يأمرون قتل الرؤوس فقط هذا أمر الأمر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نصوص أخرى خوارج يأتون بعد الخوارج الأولين منهم ما ورد في حديث البخاري إنه سيخرج في آخر الزمان في البخاري وغيره في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية إلى أن قال فإن لمن قتلهم الجنة أو فإذا لقتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة طبعا بعض الناس قد يقول لماذا هذا الكلام أنا طبعا لا أعرف أن هناك فئة ظهرت من الخوارج الآن معد مع التكفير والهجرة وقد انقرضت لكن أقول سمات الخوارج بدأت وأول سمات الخوارج التكفير والتكفير وجد عند فئات من أبناء المسلمين فئات من أبناء المسلمين وإن كانت قليلة فعلا هي قليلة بحمد الله وأغلب ابناء المسلمين على الرشد إن شاء الله وعلى الاستقامة ولا شك أن سائر شبابنا بحمد الله فيهم تعقل وفيهم علم وفيهم فقه لكن يوجد شدودات في طوائف من الشباب ومعظم النار من مستصر الشرر وكم تجر هذه الشذذات على الأمة في دينها ودنياها وكم تجر هذه الشذذات إذا أهملناها وما علجناها من وبال على أهل الخير أولا وعموم المسلمين ثانيا وشواهد ذلك بدأت إذن لماذا ينزعج بعض الناس عن الحديث عن نزعات التكفير ونحن نراها ونسمعها فعلا وأنا أتكلم من علم أعرف أن نزعات التكفير موجودة موجودة فعلا وتسري وتزداد الآن وأن بعض أهل طلاب العلم والبشايخ الذين يعرفونها أو يحاولون علاجها وبعضهم ربما يتردد في العلاج ظن منه أنها لم تصل إلى حد الخطورة أنا أقول أنها وصلت إلى حد الخطورة وحوادث التفجير ونحوها دليل ذلك طبعا الحوادث التي تحدث كل حوادث العلم في القوة واستعمال الأساليب التي فيها نوع قوة هي تنتج عن هذه النزعات سواء كانت تكفير خالص أو استعداد للتكفير أو براء من المخالفين أو استباحة لوسائل العنف كلها ترجع في المآل عاجلا أو آجلا إلى الوصول إلى التكفير من هنا أقول سمات التكفير ظهرت سمات الخوارج ظهرت نزعات في أفراد وفي جماعات وفي اتجاهات كان كانت ظهرت فلا بد من الحديث عنها وأرى أنه لا يسعط الله بالعلم السكوت بد من التحذير لأن لا يقع كثير من شبابنا الذين لم يترووا من العلم الشرعي بقدر كافي والذين تحكمهم العواطف وقلة التجربة وعدم الرجوع إلى الراسقين في العلم ربما يقعوا في حبائل تلبيسات المكفرة أو في نزعات التكفير من يشعرون أو يشعرون هذا أمر والآن نبدأ بالحديث عن قواعد التكفير قواعدة الأولى التي أشط إليها أن عندما تكفر نتكلم عن التكفير وعدم عدمه أو نحو ذلك في قواعد التالية وفي كل ما يتكلم عن أهل العلم, عن العلم لا يقصدون تكفير الكفار القلص لأن هذا أمر مفرغ منه, مفرغ منه. تكلمت عنها. هذا اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وغيرهم ممن حكم الله بكفرهم هؤلاء ليس محل الحديث إذن محل الحديث في التكفير هو الذين يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله الذين يسمون أهل قبلة فهؤلاء هم الذين يتكلم عن التكفير فيهم فأولا ثانيا التكفير يعد من سمات أهل الأهواء دائما إلا إذا صدر التكفير عن علماء راسخي وبتوافرت في عندهم شروط الاجتهاد وعرفوا شروط التكفير وموانع التكفير وكانوا ممن يستطيع أن يحكم بالكفر على جماعة أو أفراد بعد استنفاذ جميع وسائل الاجتهاد إذن من سمات التكفير أصلا إعلانه وتشهيره من سمات اللهوة ولا يعني أن أهل السنة لا يكفرون من يكفر لكن ليس من سمتهم التكفير ليس من طبعهم التكفير وليس من همهم التكفير أصلا إلا بمقتضى النصوص الشرعية وبتوافر أمور الاجتهاد الأمر الثالث أننا لم نتعبد لم نتعبد بالتكفير أصلا بعض الناس يظن خاصة الجهلة قليل العلم يظن انه إذا ما كفر من يظن أنهم كفار فإنه ما بريأت ذمته فلذلك تجد عنده شيء من التوتر وحريص على تنبيش الأمور وبحثها وهل يكفر من فعل كذا أو يمن قال كذا أو لا يكفر وهل الجهل مثلا الجماعة الفلانية التي قالت أو ابتدعت تكفر أو لا تكفر إلى آخر وينبش عن أقوال الأشخاص وأفعال الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجمعات ظن منه أنه إذا لم يكفر فقد أثم وهذا غلط المسلم لم يتعبد بالتكفير أصلا لم يتعبد وليس مسؤولا عن تنبيش أحوال الناس وتفتيش امور المسلمين حتى البدع منهم م... لا ينبغي ان تصرف الهمم في مساله الحكم بكفر ومعاده ممن ليس من أهل العلم الشرعي من أهل الاجتهاد من الراسخين في الدين فاذا هذه مساله خفيت على كثير من من ابنائنا من المثقف بعض المثقفين وبعض قليل العلم يظنون انهم يجب عليهم ان يكفروا وانهم تعبدوا بإعلان التكفير وأن من لم يكفر منهم فقد داها وأن المقتضيات الولى والبراء أن ينبش عن أحوال الناس ويحكم على الجماعات والأفراد والهيئات والمؤسسات والدول وهذا ما صحيح وهذا ما صحيح لفتنة ومن تتبع هذه الأمور حري أن يقع لفتنة ما لم يستدرك أو يدركه الله عز وجل فيترك هذه الأمور المصيب عليه أن يسير كما مر الله عز وجل يطب العلم الشفرعي يؤسس فيؤهل نفسه يؤهل نفسه إذا كان عنده استعداد لتبحر بالعلم الشرع يؤهل النفسه فإذا وصل إلى مستوى يعلم يعمل بقواعد الاجتهاد وسيجد بالضرورة أنه ليس من شروط إسلام المسلم او تدين المتدين أو صلاح الصالح أن ينبش عن أحوال الناس وقاعدة الرابعة أن العكس هو الصحيح أن الذي ورد في النصوص الشرعية هو الوعيد في تكفيره للقبلة الوعيد في تكفير أهل الكبلة كما ورد في الحديث الصحيح أنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما نسأل الله السلام هذا يفهم أنك يجب أن تحترز من إطلاق الكفر على الغير لأنك لا تعلم الغيب ولا أنك من أهل الاجتهاد الذين يملكون الحكم بالكفر وحتى أهل الاجتهاد أكثرهم يتورع عن الحكم بالكفر فإذا يجب أن يتردد أو يتوقف المسلم في إطلاق الكفر على الأشخاص والهيئات والجماعات وغيرها حتى على البدع لأن البدع يتفوتون منهم يكفر ومنهم لا يكفر ثم للتكفير شروط وله موانع لا تتحقق على يد طالب علم صغير ما يتحقق استجلاؤها والاجتهاد فيها إلا على أيدي أهل العلماء الراصقين إذن الصحيح هو أنه ورد الوعيد في التكفيج إذا كان كذلك فيجب أن يحضر المسلم من أن يكفر غيره أو أن يقول بكفر أحد ثم ترقد المسألة عليه وهذه مسألة خطيرة خطيرة جدا على ذمة المسلم ودينه ومصيره فإذا يجب على طالب العلم أن يتردد كثيرا وأن يتوقف كثيرا من الخوض أو عن الخوف مثلها هذه الأمور القاعدة الخامسة من يتناول التكفير هل لكل مسلم أن يبحث عن مسألة التكفير أو يتناولها يكفر من يشاء ويترق من يشاء أو بكل من استطاع أن يقرأ نصوص يكفر أو لا يكفر أو يبحث مسائل التكفير أقول لا. مسائل التكفير ينبغي أن يبحث فيها إلا من قبل المتخصصين الذين تتوافر عندهم شروط الاجتهاد توافر فيهم الرسوخ في العلم مع الرأي والتجربة وإدراك مقاعد الشرع وإدراك أحوال الأمة بالتفصيل فلا ينبغي لك لكل مسلم أن يتناول التكفيه. بل لا ينبغي لكل طالب علم لتناول التكفي بل لا ينبغي للعالم بمفرده أن يستقل في مسألة إطلاق الأحكام على, على المسلمين سيما في هذا الوقت الذي يعني خفيت فيه كثير من الأمور والتبس فيه كثير من الأشياء وغمضت فيه كثير من أحوال المسلمين وكثرة التلبيس و... بد من التأني في إطلاق الأحكام ولا يتم ذلك إلا من قبل أهل العلم الراسخين في العلم المسألة الثامسة والقاعدة السالسة قاعدة السالسة إنه يجب أن نفرق كما كان السلف هذه طريقة السلف إنه نفرق بين الحكم بالكفر وبين تكفير الأعيان والأشياء والأشخاص والهيئات وغيرها طريقة السلف إنهم يقررون الأحكام الأمر الفلاني كفر والقول الفلاني كفري والاعتقاد الفلاني كفر وهذا يكفر به من قال وهذا يكفر به من اعتقد وهذا يكفر به من فعل وذاك ليس كذلك لآخرة هذه من نسبة الأحكام لكن تطبيق الأحكام على الهيئات والأشخاص والمؤسسات والجماعات ونحوها هذا له أسلوب آخر قل أن يلجأ إليه السلف إلا في حلاف نادرة وعند الضرورة ولذلك تجد كلام السلف في الأحكام كثير جدا في أحكام التكفير كثير جدا جملة تفصيلا لكن كلامهم في الأشخاص والهيئات والجماعات من يعني تكفيرهم تجده قليل جدا حتى أن بعضهم يتردد في تكفير من تبين كفره عند عموم الأمة يتردد وقليل من أهل العلم من يطلق التكفير خاصة العلماء العلم الكبار كبار الصحابة بل كل الصحابة الصحابة واجهوا أهل البدع ما كفروهم من أشد أهل البدع حتى أولئك الذين قاتلوهم ما كفروا قاتلوا الخوارج وأول خصم وأشد خصم على الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك لما قيلهم كفار قال لا من كفر فروا كذلك سائر الصحابة لما واجهوا القدرية ولما واجهوا أول الأرجاء لما واجهوا أقوال كثير من الشيعة وغيرهم فإنهم كانوا يترددون في التكفير تكفير الأعيان والأشخاص أما التكفير الأحكام فهذا أمره واضح وسهل التكفير بأن يقال من فعل كذف هو كافر من قال كذا هو كافر من اعتقد كذف هو كافر هذه مسألة سهلة لأنها حررت علميا عند السلم لكن السلف يرقون بين هذا وبين إطلاق الأحكام على الأشخاص ولذلك كما قلت تجد كبار أهل العلم من الصحابة إليه من هذا ينذر عندهم التكفير قل بعضهم لم يؤثر عنه أن نكفر أحد مع أنه لا ينقصه يعني اليقين في عقيدة الولاء والبراء ولا ينقصه الغير على دين الله عز وجل أمثاله الإمام أحمد رحمه الله يعني تجده ما كفر إلا في حالات نادرة جدا قامت فيها الحجة وهو بنفسه أقام الحجة فيها مثل تكفير من قال بخلق القرآن قاله لأنه علم يقينا أن الحجة قامت وأن شروط الكفر توفرت وأن موانع التكفير منتفية فأطلق الكفر ب... بعد ذلك أما ما عدا ذلك تجد الإمام أحمد يورع كثيرا أن يطلاق الكفر حتى في من كفره السلف قبلها حتى في من كفرهم السلف قبله كان يتورع عن اطلاق الكفن إذن نفرق بين الحكم وبين اطلاق أو تطبيق الحكم على الأشياء والأشخاص والحكم. أقول الخلل حاصل الآن عند كثيرين ممن يبدعون العلم سرعة تطبيق الأحكام على الأشياء على طول ينزل الدليل على القضية من طول الخط ينزل القاعدة على القضية على طول الخط وعلى الشخص مع أنه نعلم يقينا أنه ما ثوافرت عنده شروط التكفير ولا اجتهد في معرفة نوافي أو في معرفة ما ينافي أو ما يعارص إطلاق التكفير من الموانع الشرعية المعروفة مثل الإكراه، مثل التأول، مثل الجهل، مثل مثل غير ذلك مما هو معروف يحدث عند كثير من المسلمين في بعض الأسور والأمكن والأزمان وعلى هذا فإن تكفير الأشخاص وتكفير الأعيان تكفير الهيئات تكفير الجماعات تكفير الدول تكفير الحالات المعينة هذا أمر خطير يجب يسود بين الناس ويجب أن يترك في أهل العلم الراسخين وإذا سمع به أو يعني أدرك بعض طلاب العلم أن هذا الأمر ينتشر بشكل ظواهر كما هو معروف في كثرة الثرصرة في هذه الأمور فيجب على طلاب العلم أن يناصحوا الناس وأن يعظوهم في ذلك وأن يذكروهم بتقوى الله عز وجل فلا يتحدثوا في هذه الأمور بغير العلم وأغلب ما يتكلم فيه الناس الآن عواطف أو بناء على الشارعات أو بدون تثبت أو بدون معرفة لأهل الأحكام التي أشط إليها القاعدة السابعة هو المسألة السابعة ليست قاعدة يتعلق بضرورة التذكير دائما بأن التكثير له شروط والشروط تزداد تنقص من شخص إلى شخص من أهد إلى أهد ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان كذلك للتكثير موانع لا بد من اعتبارها وهذه المواعنى إذا تختلف من عصر إلى عصر ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن وضع إلى وضع فأوضاع الضرورات غير أوضاع الحالات العادية وأوضاع الكراه تختلف عن أوضاع أيضا الاختيار ولذا ينبغي أن نفرق في مسألة الأشخاص وغير الأشخاص من, يعلم ومن لا يعلم. من يقام عليه الدليل ومن لا يقام عليه الدليل من يفترض أنه علم وسمع وتواثر عنده الأمر ومن لا يفترض ذلك وبين من يعني يمكن أن يكره أو ممكن أن يجهل وممكن أن يقع في الأمر محظور ضرورة أو نحو ذلك لسيما في أحوال مسلمين اليوم في أحوال مسلمين اليوم الحقيقة نجد كثيرا من الأمور طلبت من حال العالم من الحال العادية لأحوال الضرورات وأضرب لهذا مثل واحد وكثيرا ما أضرب به لأنه من أوضح الأمثلة يدل على أن أحوال المسلمين يجد أن فيها في إطلاق الأحكام بالكفر أو نحو عليهم يعني كثير من أحوال المسلمين الآن فيها لجوء إلى بعض المحرمات ضرورة وقوع في بعض الممنوعات ضرورة ولعلي أضرب في هذا مثلي ما هو مثل واحد في البلاد التي يحكم فيها بالقانون الوضعي نسأل الله العافية قد يضطر مسلم بأن لا يحمي عرضه إلا باللجوء إلى القانون الوضعي لا يحمي عرضه إلا باللجوء إلى القانون الوضعي ما رأيكم أنا ما رأيكم تفتون لا ولا نعم لكن أليست المسألة محرجة لا تستعجلون في الفتوى لكن أليس هذا الوضع محرج؟ إنسان إذا ما لجأ إلى المحكمة القانونية سينتهك عرضه بكرة من كنت تأخذ بنته أو زوجته ما رأيكم أليست موضلة ما عنده محكمة شرعية وانتم جلسين تتملسفون هكذا بالخيالات واحد آخر وهذه جاءت فيها فعلا واجهتها واجهها غيري والمشايخ يواجبونها أكثر منا جاءت مسئلة سأل فيها سائل يقول أنا في بلد مسلم كذا يعني من بلاد الإسلام لكني يلزمني أن ألحل قليحتي وأن أترك الصلاة جماعة ولا أصلي إلا خوفية ويلزمني أحيانا أن أتساهل في عرضي بنتي تختلط بالشباب في الجامعة وتسبح معهم في المسابح رغم أنفي تختار صديق وإذا عارضت أسجن إلى آخره من المآسي التي لا نحب اننا نجرح أفيدة المؤمنين فيها فيقول ما رأيكم أنا مضطر أسافر إلى بلد الشرك لأني سأصلي وأحمي عرضي وأدعو إلى الله عز وجل وأعمل بشعائر الدين تحت ظل قانون كافر خالص في فرنسا أو في أمريكا أو في ألمانيا أو أي مكان أليس السفر من بلد الإسلام إلى بلد الشرك أصله كفر إذا كان اختيارا وتفضيل بلد الكفار أليس أصله كفر فما رأيكم في هذه الحالة أنا أسألكم ولا أجدكم لكن من يعني يدرك أحوال المسلمين يجد أن مفردات الضررات كثيرة جدا متكافرة ليست ما ضربته مثلا بل هناك ما هو أعضل من ذلك هناك ما يمس جماعات المسلمين ومجتمعاتهم ليس أفرادهم إذن فما رأيكم في المفتي الذي لا يعتبر هذه الأحوال ما أظنه أصاب الحق ولذا لما يعني نظر في الأمر بعض قاصر العلم من بعض الذين عندهم تدين بغير بصيرة كفروا المجتمعات المسلمة على طول الخط مثل جماعة التكفير والهجرة لما قيلوا لماذا ذكروا هذه الأحوال ذكروا هذه الأحوال لأنها موجب التكفير للمجتمع المسلم فمن هنا قالوا بأقوال خوارج وصاروا خوارج إذا كان نعم هذا يقول الأخ ألا يجب الدافع عن عرض ومدافعة المنكر ومدافعة الشر قبل وقوعه بل يجب على المسلمين لكن إذا ما فعلوا وإذا كانوا ما فعلوا أن نتكلم عن واقعا نتكلم عن أمر غير تحكم على أمور اللي ليست بإمكان كثير من المسلمين الآن فرق بين ما يجب وبين علاج الواقع نعم لا ما هو صحيح من من لا يستطيعون أنا أتكلم عن من لا يستطيع ثم الإنسان إذا ما يستطيع إلا بأساليب ليست مشروعة هل يلجأ للأساليب المشروعة غير المشروعة وغير تبرر الوسيلة شف اولا يجب أن تحمد ربك على العافية لأنك في بلد ما تصورت وكواعد أنا عارف الأمر الثاني أن المسلمين الذين هذه أحوالهم في البلاد الأخرى يعني ما يستطيعون يعملوا شيء إلا أشياء تضر بهم وتضر بالأم وتضر بالمجتمع وتضر بل أحيانا ينتقل أنسان قد يتصرف تصرف متشنج يحمي فيه نفسه وعرضه لكن بعد ذلك تتضاعف المشكلة أكثر فإنتهك فإنته عرضه أكثر وينهب ماله أكثر ويوذى أقاربه أكثر ويوذى أصدقائه أكثر فتصير المشكلة بدل ما هي فردية في الجماعة جماعية كلها أنت تتصورون أواقع المسلمين لسهم جهلة وأحوال المسلمين الآن أكثرها واضحة ليست خفية هل نتصور نبني الأمور على أحكام وهمية نعم المسلمون يجب أن يكونوا متماسكين بدينهم سلفا وأن لا يقع هذا اللي حصل. يجب أن لا تكون البدع موجودة في المسلمين لأنها التي أدت إلى ضعف اليقين وضعف الإمام في الناس حتى صار ما صار يجب أن لا تهيمن التصوف والمسلمين والخزي على قزع على وجوه عقول المسلمين التي ادت الى هذا الوهن والسلبيه يجب ويجب ثم